بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حبيب حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما بينهما وَأَجَلٌ مُسَمَّى وَمَا رَأَيْنَا مَا يُؤَاذِي الْحَقَّ وَأَجَلٌ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ماذا يعورنا نور الله ارى ماذا خلقوا من الارض اعوني ماذا خلقوا من الارض ام لهم سركم في السماء بابي لهذا ام لهم سر يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا في غضبِ كفَّ به شهيداً بيني وبينكُّ كفَّ به شهيداً بيني وبينكُّ وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم وصلي وما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم قل ما هو على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا تَأِيفٌ قَدِيمٌ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا تَأِيفٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى من قبله كتاب موسى إلاما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذر الذين ظلموا وهذا كتاب صدق الانتقام عبيلاً ينذر الذين ظلموا، ينذر الذين ظلموا، وبشرى استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أولائك أصحاب الجنة خالدين فيها، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إنسان بوالديه إحسانا ورصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حملت فصاروه ثلاثون شهراً وحملوه وفصاروه ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني حت. لا إذا بلغ أشدوه وبلغ أربعين سلاطع قال ربي أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمةك التي أن غمت علي وغلا والدي قال ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي <تصفيق> إني تبت إليك وإني لَن نَّنْزِلَنَّ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَأَزَاْدْنَا مِن قُوَّتِنَا وَمِنْ نُّصْرَتِنَا وَأَرَدْنَا بِهِ الْأَمْن وَالِاسْتِقْرَارَ ۚ قُلْ إِنَّ السَّكِينَةَ أحسن ما عمرو، نتقبل عنهم أحسن ما عمرو، ولا تجاوز عن سيئاتهم. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا عن سيئاتهم. وناتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وناتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وقدم الصديق الذي كانوا قال لوالديه أفلكما أتعداني أن أخرج والذي قال لوالديه أفلكما أتعداني أن أخرج أتعداني أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي قبل وهما يستغيثان الله ها ويلك آمن وقد خلت القرون من طبيه وهو ما يستغيثان لها ويلك آمن وهو ما يستغيثان لها ويلك آمن إن وعد الله حق وَهُمَا يَسْتَهِي فَالِلَّهَ وَيْلَكَ هَامٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين قد غلت من قبل لكل درجات كفروا على النار أذهبتم طيباتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستراتكم واستمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب تستكبرون في الأرض بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بما كنتم تستكبرون في الأرض وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَانَتْ نُذُرِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَاذْكُرْ أَخَا وَالَّذِينَ خَلَوْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ألا تعبدوا فِيكَ نَعَن عن آلهتنا فآتِنا بما تعدنا قالوا آل إلهتنا فآتِنا عن آلهتنا فآتِنا بما تعدنا, فأتنا بما تعدنا. يقول فأتنا بما تعبنا أوديتهم قالوا هذا عارض ممترنا فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممترنا بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعدلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم, فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم وهم كل شيء من أمر ربنا فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم كذلك نذل القوم المجرمين. كذلك الذي يقرن الموجي ليلي ولقد مكناهم فيماء مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا ويقدر لكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وجعلنا لهم سمعا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئبتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات كانوا به يستهزئون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم القرى وصرفنا الآيات وقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون وصرفنا الآيات لعلهم جَعَلَ لَنَا صَرَاحُهُمُ الَّذِينَ تَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُبَانًا آلِهَةً بَلْ وَلِيُّهُ الَّذِي مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وإلى طريق مستقيم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب وداعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يا قوموا دعيه الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من من عذاب أليم. يُغفر لكم من ذنبكم ويُجْرِكُمْ من عذابٍ أليم، وَمَن لَا يُجِبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دونه أولياء ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال فَإِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ أَرَأَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وللأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ولم يعي بخلقهن بقادر على بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يغرض الذين كفروا على ليس هذا بالحق ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق <تصفيق> اذوق العذاب بما كنتم تكفرون قال اذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أهل العزم من الرسل ولا تستعجل لهم بقدر كما ضلر العذني الرُّضل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يغدون إلا ساعة من إلا القوم الفاسقون بلاهم فهل يبلك في